بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عف الله عنه تعرف التصريف وما يتعلق به التصريف له معنيان لغوي واصطلاحي فالتصريف في اللغة رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره ومنه تصريف الرياح أي تغييرها وردها من حال إلى حال وهذا المعنى اللغوي مناسب للمعنى وأخوذ منه هذا العلم يقول التصرف له معنيان لغوي واصطلاحي وكل لفظة أريد أن تعرف على سبيل الاصطلاح أو على سبيل الشرع فإنهم يذكرون معناها اللغوي ليبينوا أنها قريبة الماخذ أخذ من المعنى اللغوي فقال التصريف له معنيان لغوي واصطلاحي فالتصريف في اللغة رد الشيء من حالة إلى حالة رد الشيء من حالة إلى حالة هذا تصريف أو ابداله له بغيره يبدأ له بغيره ومنه تصريف الرياح أي تغييرها وردها من حال إلى حال وكذلك أيضا صرف الدراهم تردها من حالة الدنانير إلى الدراهم أو من الدراهم إلى الدنانير أو تبدلها بغيرها والتغيير والرد من حال إلى حال قال هذا المعنى اللغوي مناسبا للمعنى المأخوذ منه هذا العلم كما ستعرفه في تعريف هذا العلم قال وتعرفه في الاصطلاح تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي فالغرض المعنوي الذي لاجله حصل التغيير كتغيير المفرد إلى المثنى والجمع مثال ذلك رجل إذا أردت تثنيته فإنه لا بد حينئذ أن يحصل تغيير في بنية رجل بإضافة ألف ونون أو ياء ونون فتقول رجلان رجلين حصل تغيير رجل حصل له تغيير بزيادة ما هو الغرض؟ الغرض تحويله من حال المفرد إلى حال المثنى هذا غرض معنوي وإذا أردت جمعه قلت رجال فهذا التغيير الحاصل أيضا رجال رجل غيرتها إلى رجال الغرض منه معنوي قصد قصدت أمرا معنويا وهو رد المفرد إلى الجمع فهذا التغيير الحاصل الغرض منه معنوي وهو الدلالة على أن الكلمة مثنات أو مجموعه. قال ومثل ذلك تغيير المصدر إلى الفعل أو إلى الوصف على القول بأن المصدر هو الأصل الذي اشتق منه الفعل أو اشتق منه الوصف فتقول علم ويعلم وعالم وعليم وعلام ومعلوم فهذه كلها مأخوذة من المصدر الذي هو العلم ومنهم من يرى أن الفعل علم مأخوذ من المصدر العلم وأن الأوصاف عالم ومعلوم مأخوذة من الفعل علم فهي مشتقة من مشتق قال في المصدر في هذه الأمثلة علم يدل على مجرد الحدث، علم يدل على مجرد الحدث، أكل يدل على مجرد حدث، ضرب يدل على مجرد حدث، من غير دلالة على مكان ولا على زمان ولا على فاعل ولا على مفعول يدل على مجرد الحدث، بينما يدل الفعل علم ويعلم على الحدث والزمان. علم يدل على الحدث أي حدث الحدث الذي هو العلم والزمان الماضي يعلم يدل على الحدث الذي هو العلم والزمان الذي هو الحال أو الاستقبال قال ويدل الوصف عالم على الحدث أي على وجود علم وعلى صاحب الحدث عالم على أنه انك تصف صاحب الحدث فتقول زيد عالم فعالم يدل على صاحب الحدث وهكذا يقال في بقيه الامثله فانت تلحظ ان التغيير اضفى اي زاد واعطى اضفى معنى زائدا لان بعضهم يقول لعله تصحيف اضافى لا اضفى معناها زاد وأعطى أن التغيير أضفى معنى زائدا على الكلمة لم يكن موجودا قبل واضح أو لا لما أقول لك مسجد ثم أقول مساجد هل مساجد هي مسجد أو فيها معنى فيها معنى زائد فيها معنى زائد وهو الدلالة على الجمع وكذلك أيضا إذا قلت إذا قلت ضرب ضرب ثم قلت ضرب فضرب تدل على ضرب وتدل على الزمن انه في الماضي واذا قلت ضارب تدل على ضرب وتدل على صاحب على من قام بهذا الحدث واذا قلت مضروب تدل على ضرب وتدل على من وقع عليه هذا الحدث هذا الغرض المعنوي قال والغرض اللفظي هو ما كان لغير معنى طارئ على الكلمة وإنما لغرض آخر يرجع إلى اللفظ الغرض التغيير الذي المقصود منه شيء لفظي لا يزيد معنى على اللفظة لم يكن موجودا معنى اللفظة قبل التغيير هو معناها بعد التغيير لا يختلف إنما الغرض من هذا التغيير أنه قصد تخفيف اللفظ بأن يكون ثقيلا فغير إلى الأخف أو يكون فيه ثقل ما فغير إلى ما هو أخف منه قال ما هو, هو ما كان لغير معنى طارئ على الكلمة وإنما لغرض آخر يرجع إلى اللفظ ويدخل في ابواب تاتي إن شاء الله تعالى منها الإبدال والقلب والنقل والحذف والادغام مثال ذلك شد فإنهم قالوا أصرها شداد شد أصرها شد فحصل فيها تغيير لغرض يرجع إلى اللفظ حيث أضغمت الدال الأولى في الثانية فصارت شد فأنت ترى أن هذا التغيير لم, لم يضف هنا من أضافة لم يضف للكلمة معنا لم يكن موجودا في الأصل وإنما حصل التغيير لغرض تخفي في النطق على اللسان لأن قولك شد على اللسان أخف من شاداد أخف من ماذا من شاداد وقال أخف من قوال كما سياتي مثال آخر قال أصرها قوال فتجد أن مدلول قال هو مدلول قول قال معناها هو معنى قول لا يختلف شد معناها هو معنى شداد لا يختلف فلماذا غيرت؟ غيرت لاجل التخفيف في النطق قال كما أن دلالة شد هي دلالة شداد فلم يحصل التغيير لغرض معنوي كما تقدم في رجال, في رجال وعلام رجل ورجال تغيير لغرض ماذا معنوي علم وعلام غرض معنوي زاد زاد معنى اخر اما شدد شد قول قال المعنى هو هو وأضيف شيئا اخر ان اغلب ما وقع فيه التغيير اللفظي صار اصله مهجورا لا ينطق به وإنما نطق بالمغير شدد شد بماذا تنطق أنت تقول شدد زيد الحبل أو تقول شد زيد الحبل شد شدد ما تنطق بها وتقول قال زيد أو تقول قوال زيد قال زيد فالأصل قبل التغيير, قبل التغيير فيما غير لغرض لفظي الأصل قبل التغيير صار مهجورا صار مهجورا لا ينطق به إلا ما ندر قال قال فلم يحصل التغيير لغرض معنوي كما تقدم في رجال وعلم وشبههما بل الغرض هنا لفظي ليس غير هذا هو التصريف بالمعنى العملي هذه الفائدة زائدة على ما في المدخل التصريف بالمعنى العملي التغيير هو التغيير تغيير الألفاظ هذا عمل هو عمل لما تسمع أن التصريف هو تغيير الألفاظ لغرض لفظي أو معنوي يعني تشعر كأنك تشمر عن يديك تدخل تعمل تغير في الألفاظ تصريف بالمعنى العملي لكن انظر إلى التعريف الثاني الذي هو بمعنى العلم علم الصرف ماهو لما نقول الصرف تغيير في بنية الكلمة يعني شغل عمل هذا تصريف بالمعنى العملي ولما نقول الصرف هو العلم بكذا وكذا فكر وعلم هذا تعريف الصرف بالمعنى العلمي قال وأما التصريف بالمعنى العلمي فهو العلم باحكام بنية الكلمة بالمعنى العلمي الصرف ما هو هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ما معنى علم الصرف علم الصرف أن تعلم أحكام بنية اللفظة العربية أن تعلم أحكام بنية اللفظه العربية من أي جهة بما لحروفها من أصالة وزيادة هل هذه الحروف كلها أصول أو فيها زوائد ما هو الزائد وما هو الأصل وصحة وإعلال هل هذه اللفظة صحيحة أو حصل لها إعلال وما نوع هذا الإعلال هل هو بالقلب أو بالنقل أو بالادغام او بنحم ذلك او بغير ذلك قال وشبه ذلك قال والمراد بالصحه المراد بالصحه اقرار الحرف على وضعه الاصلي كالياء في بياض وأبيض والواو في سواد واسود لما تقول ذهب صحة حروفها ذهب الجواب هي أصلا حروف صحيحة فالأصل بقاؤها على صحتها لكن حروف العلة التي تصح وتعل تصح وتعل في ألفاظ تكون صحيحة وفي ألفاظ تكون معلة هناك يقال الياء صحت أي بقيت على الياء الواو صحت أي بقيت على الواو لم تغير فالمراد بالصحة إقرار الحرف على وضعه الأصلي. قال كالياء في بياض وأبيض والواو في سود وأسود. لماذا اختار الياء والواو؟ لأن لها حالات. لأن لها حالتين. حالة حالة تكون فيها صح صحة صحيحة مقررة على أنها ياء وحالة تتغير إلى واو أو إلى ألف أو إلى حذف. والواو كذلك فاذا قلت لك قال صارت قال هل صحت ام أعلت صحت ام أعلت اعلت لكن لما اقول قول قول الواو قول الواو صحت واو بقيت واوا لم تغير لم تغير الواو قيل الواو رجعت ماذا؟ ياء غيرت لم تصح وكذلك ايضا في الياء قال والمراد بالإعلال تغير الحرف عن وضعه الأصلي كقلب الياء ألفا في باع وكال إذ أصلهما بيع وكال وقلب الواو ألفا في قال كما تقدم اذا باع التي صارت باع صحه الياء ام عله صحه الياء ام عله باع صارت باع هل صحه الياء ما زالت ياء او رجعت الفا رجعت ردت الفا اذا علت كذلك كيا لا كالا كي والمراد ببنيه الكلمه ووزنها وصيغتها ما المراد هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها هذا نبدأ بها في الدرس القادم من قوله والمراد ببنية الكلمة نبدأ بها في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك